بسم الله الرحمن الرحيم بناوي خداي بخشن دو مهربان بناوية خداي كان جاي رحمة و سوز و ألف لامي چند پیتیگ سرتای هنده لسورتکانی قرآن دا هاتون جماره انچوار دا پیتا. نیوی کوی پیتکانی زمانی عربین با سلمانی عجاز و مز نیو گرنجی قرآن کلتوانه هیچ کزدانی با پیتانه کتی به چی آوا بیویند دابنید. براده یک حتی اگر همو آدمی زاد و جن کوبنه و با اومو بسته بگمان نتوانن. هر وحاد چندهانی zana khan la hande chi dawan hande chi shan wut yana har khoda khoy zana ya banheni au pitana tilka ayatul kitabil hakimin awa chandha ayatu farmanekan la qurani par la hikmatudana yi huda wa rahmatan lil الذين يقيمون الصلاه وياتون الزكاه وهم بالاخرتهم يوقنون اولئك يجاكان ينبتات شي انجامددن زكاتي جل مالو سامانيان دردكن دلنياج دبن بهات ندي روجي قيامات خواني بو اعماد دكن اولئك على هدن من ربهم والائكهم المصنحون <تصفيق> ومن الناس من يشتري پرورد الحديث ليضل عن سرفراز وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي لَهُ الْحَدِيثَ لِيُضِلَّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ ان دیگر خالچی هنگسه بی خیر و به معنای دکر و قرآن یا ناپوخته کان کتاب و شریت بی خیر کان اتادوایی تا خویو کسانی تریش لرنی بازی خداویال بکاد بی اویه زبکاد با ما ترسی کار کیو بزنید چکت نگ دکاد با خویو خالچیو بوی آوشت بینرخ خیرانه دکرد تا گال تا پیامور بازی خدا بکاد آوانا سزارتو الله چار رسوا کرو آبرو بر تا وریانه وإذا تتل عليه آياتنا ولا مستكبرك لم يسمعها كأن في أدنيه وقرا فبشره بعذاب أليم حركات يشجع عيتكاني إم أي بصر فودكات كوابون مش ذاب دب ذاب وجرك سانا بوايس زي بعيش تساو ريانا. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنة نعيم. برسي واني إيمان ين هنا ووكرد وتشاك كان ين أنجم تندها باغتسي بهشتي پر لنازو نعمد بو يان خالدين فيها وعد الله حقا وهو العزيز الحكيم هاوري لقل جاني نبراو و نمری او بلني خدا پيداون وعدو بلني چي حقو راستو هر دهت دي براستي او بد بدا صلاتو دانايا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 آسمان کنی درست کرد و به به کالا که بچهای خوتنده آن بینن لذیج داشته و کنی دامز رند و کلنگری زویان راغرت وو چند هاست سودیتریان هیا نوکوژ جان لبریشیت یادا بلوکرد وتو وهذا فرميت لأسمان الشواء ومان دابزاند جورها روكو جوجيها وجوتي بسودو بكالك جوانو رازا ومان لزويدا بيرواند هذا خلق الله فأروني ماذا خلق الذين من دونه بل الظالمون في ضلال مبين أما يا دروس كراواني خدا ور نشانم بدن بزانم اواني ترج قلوزات ها چياندروز كردوان نخير هي چياندروز نكردوان بلكو استمكاران هميشه ل گومراي چي عاشق ردان ولقد اتينا لقمان الحكمة انشكر لله ومن يشكر فَإِنَّمَا يشكر لنفسه ومن كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غني حميد سوئند بخدا براستی اما حكمتو دانای بلقمان بخشی بمشه ویا پیمان ود شکران بجر و سباز خدا بکا خو اوه سپاسگزار او هر بو اواشی سپاسی خدای نکرد اوا بیگمان خدا بینیا زو سپاس کراوا پیویستی بسپاسی کزنیا و اذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله ان الشرك لظلم عظيم جالو قمان بکره خوی ویت لکاتک دا کآموش گاریدا کرد کره شیرینکم نكيت شتيق يا كسيك بهاو تاوها باشي خدا بريار بيديت چونك براستي هاو تاوها باش بريار دان ستيميت زور قورونا روايه ووصينا الانسان بوالديه حملته امه وهنا على وهن وفي في عامين انشكر لي ولوالديك الي المصير لیرده خدا اموشگاری کن لدمی لقمان وردگریتو خوی اموشگاری من دکاتو دفرمید اما فرمان من داوه با آدمی زاد بچا گرفتاری لگل دای کوباو چی دا. دای چی به ایش و احزار و لاوازی و بیتاقت یکی زوره و به پیستی سکی نو منگ حالی گرتوه برینوشی لدوه دو ساله فرمان من بيداك اي انسان سباس غزاري منيشو داي كوباو كيشدبا دلنيابن كغارانا وتان هربو لي منا وان جاهدك على ان تشرك بما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفاً والتبع سبيل من أناب إلي ثم إلي مرجعكم فأُنذبكم بما كنتم تعملون. اگر ديكو باوكيد كوششيان لجال تاكر تاب بهيج بالجوزان يا ريك ها والبو من بريار بداية او فرمان برداريان ما بو بقصيان مكا. ل دنیا جدا، هاو رئو ها ولو خدمت گزاری چی تغ و بояن ل هموبار دخک د. شنیر ربع زی آوان بکوا کبو من گر آن توا ل ود وا گر آن منه. جاه Walton ندمي بوكارو كردواني كدتان كرد. يا بني يا إنها إنتكم مثل حبة من خردل فتكم في صخرة أو في السماوات أو في الأرض حبة من خردل فتكم في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله. إِنَّ اللَّهَ لَطِيْفٌ خَبِيرٌ فأشان لسرزاري لقمان دفرميت اي كوري عزيزم براستي اگر گناهيك بقدر تووی خرتليك كزور ورده هبيتو لناو بردهك ده لأسما نکان یا لزويدا حشار درابید لاي خدا شعر ونیو دي هينة ميدان تونك خدا هيتش تشيل شعر ونیو زورش آگايا يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور كري شيرينم نجا كانت بتاكي أنجام بدا فرمان بتشا كبدا قد غلقناه خراف بكا بآران بلبران بلونا خشاني كتو شد براسيواني كبازكران هن ديكن لواني هر دبيت بكرين ولا تصعد خدك للناس ولا تمشي في الأرض مرحا إن الله لا يحب كل مختال فخور هلوها الروت ورمجار اللخلچيو لود برز مبو بتاوي سوق سيريان مكا بسر زويدا بنازو فيز مرو. براستي خدا او كساني خوش ناويت كخو هلچيشو فخر فروشو في زاوين وقصد في مشيك وقضب من صوتك إن أنكر الأصوات لصوت الحمير حول بدل رويشتن دامامنا وندیا نبرو براو آمان زيشي چاك هنگاو بني بدن جيه واشو لبار گفتو گو بكو بدوي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 ومن الناس من يجادل في الله بغير علمه ولا هدى ولا كتاب منير يا سرنيستان ندا وكبراسي هرتشي الأسمان كانوا الزبيدة هيا هرهمي خدا بو خزمة أيوة يدرس كردوه ملكتي كردوه هروها بفروانين نازون يا عمتي اشكرهوا بنهاني بسردار جان دون لجل وجه هنده اگر خالتشی مجددا او گفت وگوی نابجات خداو برنامه کی دکن به هیچ بلکه چیزان استیو رن می رون کر وی خدایی. و ادا قیل ما آزل الله قالوا بل نتبع ما وجدنا عليه آبانان أو لو كان الشيطان يدعوهم إلى عذاب السعيد. كاتي <تصفيق> شيش بيان بوترير شواني أو برنامج يبكون كخدا نار نخير بالكو هر شواني أوش تانا ما مستعان من بيان رويان ليكروا. أيا شيطان يشبان جيكروا بنبن داجر وَمَنْ يُسْلِمْ وَجْهَهُ الى الله وهو محسن فقد استمسك بالعروه الْوُثْقَىٰ وَإِلَى الله عَاقِبَةُ الْأُمُورِ أو وكار كاني أو هربوا لي خدادة قريتوا. وما كثر فلا يحزنك كفره إلينا مرجعهم فننبئهم بما عملوا إن الله عليم بذات الصدور. أول شيء كافر بوا، أول كافر بونك يخفت بارد نكات. قرنويا هربوا لي جاگا داريان قداريا دكينة وبوايك كردو يانا. بگمان خدا قادر به همو اجتاني كلاسي نودلو درون كان دا دراوا نمتعهم قليلاً، ثم ناضطرهم إلى عذاب غليظ. كمي اجماع و انددين تا تا يك رابيارن، باعث ناتياري اندکين كه بچنا ناوس از وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ لَا الله اللَّهِ قُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ بَلْ أَكْفَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ سوين بخدا اگر پرسير لخدا ناسان بكيت چه آسمان كانوا زويد روس کردوا او بدلنا يوضلين الله دروسي کردون توش اي محمد بلاي اسباسو استائج بو خدا لسر الراستي نخير وانيا اولا مل قناعة وهل نقولاو بل كوزور بيان نازانا لخوانا وقصدكن لله ما في السماوات والأرض إن الله هو الغني الحميد هر چيل آسمانا كانو زويدا هيا هر خدا خاونيانا براسي هر أوخدا يخوي بنيازو سپاس قزاري هر شايستي أوا أقر خلشي به بأمقبن ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده سبعة أبحر والبحر يمده من بعده سبعة أبحر ما نفذت كلمات الله ان الله عزيز حكيم خو اغير براستي هرشي دراخط هايه اللا سويده ببن بيانوس درياج تنديه ببيت حوت او ندو ببيت المركبو زان استيو نهاني دروسكرا خدا بنوس نوا او هاشتا زار سوزانياريو فرمانكاني خدا هر تواونا بيت براستي خداي غورة بدا صلاة ودا نايا ما خلقكم ولا بعثكم الا كنفس واحده إن الله سميع بصير دروس کردنو بدهناني هم متانو زندو کردنو تان تنها وقت دروس کردنو زندو کردنو تاكا كسي گوايا براستي خدا بي سرو بينايا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 ایا سرنجد ندا و کبراسی خدا شو تی چیشی روش دکاتو روشیش تی حل چیشی شو دکات خورو منجی با ترخانو ملکج کردون هر یکیان تاکاتی چی دیاری کرو لسوران ویانده بردوام دبن براسی خدا بکارو و تان زور آگا ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه الباطل وأن الله هو العلي الكبير أوشتانا دري دخنك بيغمان هر خدا خوي حق وراستقيني براستي هرشي خالشي لباتي أودي دي پرستنوها واري لدكن بطالونا حقيا دليابن خدا هر خوي هميشة برزو باية بلندو قوريا ألم تر أن الفلك تجري في البحر بنيمة الله ليريكم من آياته إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور <تصفيق> براستی علوشاندها بالگونیشانهای زور ها با اوکسانهای زور دان با خدا دگرنو زور سپس گذارند. و اگر موج کذل ندعوا الله مخلص نره الدين فَلَمَّا نَجَّاهُمْ إِلَى الْبَرِّ فَمِنْهُمْ مُقْتَصِدٌ وَمَا يَجْحَدُ بِآيَاتِنَا إِلَّا كُلُّ خَتَّارٍ كَفُورٍ كاتيشيش <تصفيق> لداريادة شپولك آبلو قيها والجرو كافر كان بدات وقتش وكان جور بيت وها نوها وارهربو خدادا بن زور بدل صوزانة ملكتن جای کتک فریایند که بتو دان گینته وشکانی جاهیان بر دوام دبد لسری وازی ایمانو دمنته و لسریکتان آسینی مهربان آشنار رگی نادرستی خوی دگرته و جاکزل آیاتو بالگکانی اما نکولو پیمانش چنی نکهت جگل زور دارو ناپاکو ستاقو ربكم وحشو يوم لا يجزي والدنا ولدي ولا مولود هو جاز او شيئا إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياه الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور اي خلشنا لفروردگار تان بيترسن خوتان لخشموقيني بپاريز نو لروژيك بيترسن كباوق فرياي رولي خوينا كويت رولش هيتشي لدا سنايت كباباوتشي انجامبداد براستي بليني خدا ببرپا بوني قيامات حقيقه الراس تقينه كوابو وريابنجاني دنيا لخشتتها نباد، نفسي بتكارو شيطاني بدرفتار سرگاردانتا نكاتو غراتان نكاد للربازي خدا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 براستی هر خدا خوی زنیاری بونی روشی قیامت دزانید، بارانیش هر اوده باره نید، دزانید چی لسکی دای کان دا هیا، هیچ کس نزانید سبه چی بسر دید و چی دست دکوید لبر همی مادی دنیایی یا لزخی رو توی قیامت، هیچ کسیش نزانید لسر چی زوی اک دمرید و کتایی بجیانی دید، هر کاتی مردنوت چونیت یکیشی شاراوی ها، براستی خدا به هم مشتک زنای و آگاه دارا